الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونوا من الممترين ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير